119. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم 110. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك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 Allah telah datang kepada Daud dari-Nya firdaus. Ya jebal, awihi mahu dia dan yang terbang. Ya jebal, awihi mahu dia dan yang terbang. Dan Allah telah memberikan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 ما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته فلما خرج تبينت الجنة ألو كانوا يعلمون الغيب ألو كانوا يعلمون الغيب ما لم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 لصبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريق من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وَرَبُكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيرٌ قُل دُعُو الَّذينَ زَعَمْتُم مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَنْلِكُونَ مِثْقَالِ ذَرْوَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِ مَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِنْ ضَهِيرٍ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 ولا نسأل عن ما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتح العليم قل أروني الذين ألحقت به شركا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّ مِيعَادَ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ وَقَالَ الَّذِي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 كثيراً إلا قال مترفوها إلا قال مترفوها إننا بما أرسلت به كافرون وقالوا نحن أكثر أمواله وأولاده وما نحن بمعد سطر رزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أعطِ الرزقَ لِمَن يشاءُ مِن عبادِهِ وَيَقُدر له وَمَا فَقَطٌ مِن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ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 124. ما بصاحبكم من جنة إنه إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد 125. قل ما سأيتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبذئ الباطل وما يعيد قل إن ضليت فإنما أظلم على نفسي وإن اهتديت فبما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 وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا اشْتَهُوا كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ